فمقلُْأَوْضُ بِربّ النَّاس مَنكِ النَّاس إلَهِ النَّاس مِ شَرل وَسواسِ خ النَّاس الذي وَالسِسُ فيِي صُدور النَّاس مِنْ الجَِّةِ وَ